MADAM KUM Ah, ah, ah! in وَيَصُولُونَ إِنَّ لَنَا تَارِقَ أَرِذَتِنَا شَاعِرٌ بَجُنُونٌ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وصد المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما ala sururi سرور... Thank you very وبلنتا ضوقم على باب ضيه